قون عظيم التقمه إسرافيل عليه السلام ينتظر متى يؤمع بنفخه وإصافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العوش وهما نفختان إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله الثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة واجماع الامه قال الله تعالى ونفخ في الصور فسعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون وقوله ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما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 وجاء في الحديث عند الترمذي أن إسرافيق قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف هنا وقد التقى مصاحب القرن القرنه وعين إلى القرن وعين إلى السماء ينتظر الأمر ينتظر الأمر في النفخ في الصور واختلف اهل العلم في النفخ هل هي نفختان أو ثلاث نفخات على كل حال الأشهر والعلم عند الله أنها نفختان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 صعق موسى في وقوع الصاعق على موسى عليه والسلام في الطور فلم يصعق معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم او صعق معنا لكنه افاق قبل لا ادري يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان النبي لا يدري فنحن بابي او لاننا لا, لا ندري فالمهم وهذا معنى قوله الا من شاء ربك بعضهم قال ان مقصود موسى وبعضهم قال لم شاء ربك لهم اللي هم ملائكه لم يصعقوا مع الناس والعلم عند الله جل وعلا فالنفخ الصور حق إذن كما قال الله تبارك فالنفخ الصور فاذا هم من الأجات الى ربهم ينسلون فالنفخ حق نؤمن به ونقل به ونسأل الله تبارك وتعالى العافية نعم خامسا البعث والحشح البعث لغة الإوسال والنشر وشوعا احياء الأموات يوم القيامة والحشح لغة الجم وشوعا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 عفواء كقوصة النقي ليس فيها علم لأحد متفق عليه وأجمع المسلمون على ثبوت الحشو يوم القيامة ويحشون الناس حفاتا لا نعال لهم لا نعال عليهم عوات لا كسوة عليهم غولا لا ختان فيهم لقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنكم تحشعون حفاة عراة غولا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى إبراهيم متفق عليه وفي حديث عبد الله بن أنيس الموفوع أنيس أنيس أنيس وفي حديث عبد الله بن أنيس الموفوع الذي عراه أحمد يحشع الناس يوم القيامة عراة غولا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 وقد أنكر البعثة كفار قريش وغيرهم من الكفره قال إذا, كنا أذا متنا وكنا ترابا وعظا إنا لمبعوثهم أو اباؤنا الأول يعني ينكرون هذا وإن آباؤنا أو ما حش ما حشروا وذكر عن نسيت الان لعله الوليد بن مغيرة أو غيره أو أمي بن خلف نعم أمي بن خلف لما كان له صهيب له مال عنده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 وهي الوسيلة التي نقول بعد الأذان آتي محمدا وسيته والفضيل وابعته مقام محمود الذي وعدته هذه الشفاعة العظمى هذه الشفاعة العظمى عندما يذهب الناس إلى آدم ليطلب من الله أن يفصل بين الناس يقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيدي وأتددك كمانا كذا ألا ترى ما نحن فيه إيش فعلنا عند ربك فيعتذر آدم فيذهبون إلى نوح فيعتذر فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر فيذهبون إلى موسى فيعتذر فيذهبون الى عيسى فيعتذر فيذهبون الى محمد فيقول انا لها أنا لها صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاسجد تحت العرش فاحمد الله بمحامدة اعلمها ثم يلهمني الله محامدة لا اعلمها ثم يقال لي يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع هذه الشفاعه العظمى وهي المقام المحمود وهي لشخص واحد وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم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 قال نعم كان في ضحضاح من النار زين ثم شفعت له فتوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه لكنه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله لكن شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فخفف الله عنه عذابه وهذه الشفاعه الوحيده كل الكفار, هذه الشفاعة الوحيدة كل الكفار ليس في اخراجهم من النار وانما في تخفيف العذاب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 ولكنها ليست خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم. النوع السادس الشفاعة لمن دخل الناو أن يخرج منها وهذه الشفاعة كل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين لما روى البخاوي عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن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 يشفع الله فيهم الأنبياء والملائكة والمؤمنين ففي هناك شفاعات أخرى تكون في الجنة في رفع الدرجات في الجنة أنه رفع الدرجة والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان الحقن بهم ذريتهم فيشفعون لهم فيصعدون معهم في درجتهم نعم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 النوع السابع الشفاعة في رفع منزلة أهل الجنة وهي عامة أيضا قال ابن القيم رحمه الله وقد يستدل عليه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سلم وقوله اللهم اغفر لأبي سلم ووفع درجته في المهديين الحديث رواه مسلم وما استدل به على النوع الخامس يستدل به على هذا النوع نعم ذكر المال في السابع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 الجنة الله جعلنا وياك من أهلها والله على وعلم صلى الله وسلم وبارك عبدينا محمد